موقع رياض القرآن يقدم, يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بنتحبون العاجل، كلا بنتحبون العاجل، وتدرؤن الآخرة، وجوه يومئذ ناظرا، وجوه يوم. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، ووجوه يومئذ باسرة، ووجوه يومئذ باسرة. تظن أي يفعل بها فاقرا وأجوره يومئذ لازرا تظن أي يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراق كلا إذا بلغت التراق كلا إذا بلغت كلا إذا أبلغت التراقيا قيد ما راق كلا بل تحبون العاجلا وتذرون الآخرة وجوني يوما إذ ناظرا إلى ربنا ناظرا إلى ربنا ناظرا إلى ربنا أوجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرا 113. كلا إذا بنغت التراق ياقين مراق 114. وظن أنه والتفت الساق بالساق 116. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، ورنا أنم الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك المساق. 119. وصدق ولا صلى 110. ولكن كذب وتولى 111. ثم ذهب إلى أهله يتمطى 112. أولى لك ثم أولى لك أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة فكان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى